وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَسْتَخِذُونَّكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ قُلْ قُلْ أريكم آيَاتِي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن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 قل من يسلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يسلقون فَلْيَعُون نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلِ اسْتَعْمَاءَ أُولَٰئِكَ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى قَال عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يرون في الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون.